بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فَلَا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةَ قَلِيلًا لَّا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم لكل موت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائذ المجرمون ناقس رؤوسهم ناقس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنما موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدنا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 وذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّس الجدا خرّس الجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهم مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها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 ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقومون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صدروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ